لآل ل ا ق ر م و س ل ل ه أكبر النابلسي م ل ا للعلوم م ا ي الاسلاميه وإياك ت ي إدنا ا ت م I'm not g o n g to lie. م و س ي ع ه ا ل ن م ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ん What f o م و س و ت ه النابلسي للعلوم ف ي ه الاسلاميه ك 「こんにちは」 ر ل ن ا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولكم ف أ ن ا أ و ل ا ل ع ا ق د ي ن سبحان رب السماوات و ا ل أ ر ض رب العرش عنا ص ف و ر ي خ و ا ع ب م ا ء الله ا ل ذ ي و ع د و ن وهو الذي و إ ل ي ه